غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش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 لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك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 الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يقرا القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى ولا تجعلنا من الغافلين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلى اللهم برحمتك جعلنا من عتقائك من النار اللهم حرم أجسادنا على النار اللهم اجعلنا ووالدينا وزوجاتنا وإخواننا وأخواتنا وذرياتنا ومن شملتهم شفقتنا اجعلنا جميعا من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم كل إخواننا المضطهدين في كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم اللهم اعد المسجد الأقصى إلى حمى المسلمين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا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 اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم وبيض وجوههم ويسر أمورهم واشرح صدورهم ويسر لهم كل عسير واشف منهم كل مريض وارحم من مات منهم وفارق هذه الديار يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشاماتة الأعداء نعوذ بك من حسد الحاسدين وحقد الحاقدين وشر كل جبار عنيد إنك ربي حميد مجيد وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين